112. ثم إنكم أيها الضالون المكربون 113. لآكلون من شجر من زقوم 114. فمارئون منها البطون 115. عليه من الحميم يَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون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 بل نحن محرومون 117. أفرأيتم الماء الذي تشربون 118. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 129. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم